اقرا اقرا اكتب اكتب beyaz beyaz مع ضبط اواخر الكلمات مع ضبط اواخر الكلمات sonlarını zapt etmekle kelimelerin sonlarını zapt etmekle el oda oda min el أو دادان أو دادان من الحمام من الحمام لوابودان لوابودان المرحاض لوابو إلى المرحاض إلى اليابانو جابونيا الفلبين الفلبينو الفلبينو من الهند من الهند هندستاندان هندستاندان الى الصيني الى الصيني تشينه تشينه اقرا واكتب اقرا واكتب اوكو وياز اوكو واحد واحد من أين فاطمة؟ من أين فاطمة؟ نردندر, فاطمة؟ نردندر فاطمة. هي من الهند. هي من الهندي. أو, أو إثنان؟, اثنان. خرج المدرس من الفصل وذهب إلى المدير. الفصل وذهب المدير. öğretmen sınıftan çıktı ve müdüre gitti. öğretmen sınıftan çıktı ve müdüre gitti. 3 3 ذهب التاجر الى tüccar dükkana gitti. tüccar gitti. أربعة. أربعة خرج حامد من الغرفة. خرج من الغرفة. حامد أودادا شكت. حامد أو شكت. وذهب إلى الحمام. وذهب إلى الحمام. فيتولته خمسة. خمسة. من خرج من الفصل؟ من خرج من الفصل؟ كم سنفتن؟ شكت؟ كم خرج الطالب من المدرسة. خرج الطالب من المدرسة. وذهب إلى السوق. و ذهب ایل السوقی. و چرشیا گیتی. و چرشیا گیتی. من الصيني. خديجه تو من الصيني. هتيجه شندندر. هتيجه و خالد من الياباني. و خالد من